وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلْبٍ عَلَا وَجْهِهِ خُسْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ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 من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يريب وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يصل بينهم يوم القيامة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 جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 وَإِذْ وَأْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 فتخطفه الطير أو تهوي به الزيح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 وَالْبُذْنَجَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا طَيِّبٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَلاةً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ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 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 مطرية أهلناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَتِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرازقين ليدخلنهم ما دخل يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثي ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو الغفور ذلك بأن الله يُلِجُ الليل في النهار وَيُلِجُ النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ صَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاصِيًا فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أن رعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا جبابا ولو اجتمعوا له وَإِذْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَقْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ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 فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصم بالله واعتصم بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم نصي.